سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارض تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة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 يُضَاصِرُونَهُمْ يَا وَجَدُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْدِيهِ كَلَّا إنها نظا نزاعا للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 ثَمَنِي بِالسَّغَر وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون كوم يخرجون من الألداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة